هز سدادي وسدادي بداية يا وعدي وعدي زي اللي كانت يراني سوف رواه هز سدادي وسدادي بداية يا وعدي وعدي زي اللي كانت يراني So, there you are. يو اه يا نصرم لي نقولو El que Beast